119. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 110. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم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 عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا سَاءٌ مِنْ نِسَائِنَا إِنْ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب fa ulai kahumud dharimun ya ayuha alladhina amanu jataniboo katiran min 129. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 120. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن 129. وإننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 120. قالت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 111. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم 112. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بَل لَّنَا هُوَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنۡ هَدَاكُمۡ لِلۡأِيۡمَانِ إِن, هداكم إن كُنتُمۡ صَادِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعۡمَلُونَ